سراء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك في شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا اهل الكتاب لما تحاكمون في ابراهيم وما انزلت التوراة وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون في مالكم به علم فلنتحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا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 ما يضلون وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا اهل الكتاب لمتى تكونوا بايات الله وانتم تشهدون